بسم الله الرحمن الرحيم له ما قال للسماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم فغير الله هُنَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ فَلَيَحْبَطَنَّ مَا عَمِلُوا أَشْرَكْتَ لا يحبط من عملك ولا تكن ممن الخاسرين لله بَلِلَّهَ بل فَاعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ قَدْرِي وَالأَرْبُ جَمِيعًا قَدْ بَطُؤَ يَوْمَ تو ما وفيتم بامينا وتعالى مما شر ما قدر الله حق قدره والارب جميعا قد يوم القيامه والأَضُ جمعَ قَبَ البَاتُهُأََ مَوق مَتِ وَ السَّمَةُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ سلامو جميعا قبضته يوم الملكيه ما في السماء سبحانه وتعالى عما يشرك قوم وقتيو يا ملكي وعرب جميعا طاب بعثه يا ملكي والسماوات مرطوية بيمين سبحانه وتعالى عما ومن في خوف السور فصعق من في السماوات في الأرض صَوَاعِقُ مِّنَ في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مِّن إلا مَّنْ شَاءَ ۗ أَمْ ۚ فَيُصِيبُهُمُ وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب <صفيق> <صفيق> بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض يقضي بينهم بالحق وهم لا وا هو علم بما يمضون <تصفيق> واشرق في لو نور رب بها الكتاب ووضع الكتاب I hope we have to. ما عملت وهو أعلم بما اصِقًا لَّذِينَ كَفَرُوا إِلَٰهًا جَلَّ مَن فإذا جاءوا فتحا قال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا <تصفيق> قالوا بلى ولكن كلمة العذاب على الكافرين قيل بخلوب <تصفيق> فبيس من سوى المتكبرين أشيق الذين اتقرم وَفُتِحَتْ بَيْنَهُمُ الْأَبْوَابُ وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا مِنْهُ سَتَرَامًا عَلَيْكُمْ, سلام عليكم فِعْلَتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ وَصِقَّلَ الَّذِينَ اتقوا فُتِحَ تَمَامُ أَبْوَابِهَا وَقَالَا لَهُمْ خَازِنَتُهَا وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَتَحِيَّاتُ اللَّهِ قَدْ خَلَوْنَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعذا وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء تَرَى مَا لَا سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كل شيء ان خلن فن وبقدر Və خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأَمِنُوا مِن Brownund الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في ما قطع به صدق العين دمجي في الرحمن الرحمن, الرحمن, الرحمن, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسن بِسْطُ وَلا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَلَا تُضَاعِفْ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا كينتو النخل ذات الكمام والحظ ذلع في وريحان فبيئ الا ايرا فما تكون <تكلم> عبدا صدق الله العظيم